من س ي ئ أ ع م ا ل ن ا إ ن ه من ي ه د ي ا ل ل ه فلا مضل له و م ن ي ض ل ل ف ا ه ا د ي ل ه و أ ش ه د أ ن لا ل إ ه إلا الله و ح د ه ل ا ش ر ي ك ل ه و أ ش ه د أ ن م ح م د ا د ي ن ه و ل ه ي ا أ ي ه ا ا ل ذ ي ن ه و م ي ا ا ل ل ه حق تقاته و ل ا ت م و ت ن إ ل ا و أ ن ت م م س ل م و ن ي ا أ ي ه ا ا ل ن ا س ولكن ب ا ك و ن ل ذ ي خ ل ق ك م م ن ن ف س و ا ح د ة و خ ل ق م ن ه ا ز و ج ه ا و ب ل د م ن ه م ا ر ج ا ل ك ا يكون ل ي ك ان و ن ل ان ي و ن ان ي و ن ل د ان لديك ان و ن لديك ان ي و ن ل د ي ا ل أ ر ح ا م إ ن ان ل د ك ان ي لديك ان ي ل ي ك ان ي ي ان ي ك ا ي ان ي و ن ل د ي ان ي ك ن ل د ي ن يكون ا و ان ي و ان ي و ا ل ا ل د و ن ل د و ن ل و ل ان و ل ان ي و ل ي ان د ي ك ا ي ص ل ح ل ك م أ ع م اللهم ك م ويغفر ك ذنوبكم م ومن يفعل ل ا ورسوله فوزا فقرف هذا ع ظ ي ا اللهم صل على محمد وعلى آ ل محمد كما صليت على إ ب ر ا ه ي م وعلى آ ل إ ب ر ا ه ي م وذلك على محمد وعلى ال إ ب ر ا ه ي م في العالمين إ ن ك حميد مجيد أ م ا بعد ف إ ن أ ص د ق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله تعالى عليه و آ ل ه وصحبه وسلم شر ا ل أ م و ر م ح ب ث ا ت ه ا وكل م ح د ث ة ب د ع ة وكل ب د ع ة ض ل ا ل ة وكل ض ل ا ل ة في النار وبعد أ ي ه ا ا ل ا خ و ة الكرام ايتها الاخوات الكريمات كل عام انتم بخير وارسل الله الكريم رب العرش العظيم أ ن يعيد علينا وعليكم رمضان اعواما عديده وازمنه مديده وان يجعلنا فيه واياكم ممن عتقت ثقابهم ورقاب آ ب ا ئ ه م وامهاتهم من النار وأسأل الله رب العرش الكريم أ ن ياتي علينا رمضان القادم وقد ابتث الله عز وجل من جسد ا ل أ م ة ا ل ل إ س ا م ي ة هذا الورم السراطاني الخبيث المتجذر المسمى ب إ س ر ا ئ ي ل و أ ن يصب غضبه على من عاونهم ومن وافقهم ومن ا ذ ر ه م من ح ك اللهم م ا ع ع ر ووزرائهم ورؤسائهم ب وقضاتهم إ ا م ي و م ن انا ف ق ي ه م إ ه ولي ذلك ل م ه اللهم إ ن ا ن س أ ل ك م ص ر ا ل إ س ل ا م اللهم انصر دينك وكتابك و س ن ة نبيك وعبادك الصالحين اللهم انصر دينك وكتابك و س ن ة نبيك وعبادك الصالحين اللهم فك أ س ر ا ل م أ س و ر ي ن اللهم فك أ س ر ا ل م أ س و ر ي ن وارفع الظلم عن المظلومين اللهم رحماك بالمبتلين في سبيلك رحماك بالثكاله وباليتامى و ب ا ل أ ي ا م ى و ب ا ل أ ر ا م ل اللهم تقبل شهداءنا وداوى جرحانا واعف عن مسيئنا ووحد كلمتنا ونقص ع ف و ن ة وطهرنا إنك على كل على شيء قدر ايها ل ل ه م أ ي ن الاخوه احسن إ خ و ا ن ي الظن هي حيث أ س ن د الينا تدريس م ا د ة النحو وذلك ك د ر س جديد لنا بعدما انتهينا من هذه السلسله ة المباركة التي ص ر ح ن ا ه ا على مسامعكم أ ل ا وهي سلسله ارحنا بها وكنا على موعد مع شرح كتاب من كتب ابن القيم سوف نخيركم بين كتابين أ م ا الكتاب ا ل أ و ل فهو الداء والدواء والكتاب الثاني مدارج السالكين إ م ا هذا و إ م ا هذا ولكن بين ا ل س ل س ل ة ا ل أ و ل ى سلسله ة ارحنا ب ا السلسلة الثانية وبين سلسلة شرح اي كتاب من كتب ابن القيم احببنا ان ناخذ ف ت ر ة ر ا ح ة او ان ناخذ نفسا عميقا وذلك من خلال شرح م د ن الانجيلوميه في النحو ا ا ر ب ع القادم سوف ا ل ان نورع مرفوعات و ر الكرام على أبواب ا ل أ س م ا ء م ن ش و ب ا ت ا ل أ س م ا ء م خ ص و د ا ت ا ل أ س م ا ء متى ي ن ص ب الفعل ومتى يلزم وعلامات الحرف وما إ ل ى ذلك التوابع ا ل أ م و ر التي لا يستغني عنها طالب علم سوف نحاول أو في في في إن شاء الله جل أن ننتهي منها شهرين يعني ثمان محاضرات أو في محاضرات شاء الله جل عشر على ما ي ص ل الله عز وجل ثم إ ذ ا انتهينا من ا ل ن ح ف شرعنا في شرح الكتاب الذي ستتوافقون عليه من خلال قوله تعالى وأمرهم صورة سوف نرى ما تجتمع عليه هل الدواء والدواء أما أم أحملت أن أبدأ بينهم ما تجتمع كلمتكم ما مباشرة نرى عليه هل الله بداية السالكين يعني إن شاء وجل عز ذلك وطلب إ خ و ا ن ي مني ب ا ل أ م س أ ن أ ل ق ي على مسامعكم شيئا يسيرا ف أ ح ب ب ت اليوم أ ن أ ت ك ل م عن الصدق فأسأل أن اسمع الله الكريم رب العرف العظيم يجعلنا الصادقين اسمع لني يا عبد الله وإياكم يا رب من عبد ق ل ن يا أ م ه الله إ ذ ا ما حصل الله عز وجل ا ل أ و ل ي ن و ا ل آ خ ر ي ن وذلك يوم يقوم الناس لرب العالمين وجاء الله عز وجل لفصل القضاء بين الناس فيومئذ لا ينفع الناس إ ل ا ما أ ث ب ت الله عز وجل فيه المنفعه فلا ينفع العبد إ ل ا ما أ ث ب ت الله عز وجل فيه النفع وهو شيء واحد قال الله عز وجل في أ و ا خ ر س و ر ة المائده ق قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقه, قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقه له الجنات لهم جنات تجري من تحتها ا ل أ ن ه ا ر خالدين فيها أ ب د ا رضي الله عنهم ر ض و ا عنه ذلك الفوز العظيم اللهم اجعلنا و إ ي ا ك م منهم فعلى هذا لا ت ك و ن ا ل ع ب ر ة فالعمل ي الصالح فلو أ ت ي ت إ ل ى الله عز وجل بعمل صالح بدون صدق فلا ح ا ج ة لربك عز وجل فيه إ ذ ا أ ت ي ت ب أ ي عمل مهما بلغ من حسناته بدون أ ن يخرج هذا العمل من ب ذ ر ة الصدق فكبر عليه أ ر ب ع ا فلا ح ا ج ة لك فيه و أ د ل دليل على ما أ ق و ل هو ما روي عن النبي صلى الله عليه و آ ل ه وصحبه وسلم من حديث أبي هريرة حديث المشهور الذي كلكم تعرفونه وتحفظونه حديث الحديث أبي هريرة الذي أ و ل من ت ص ع ر بهم النار ث ل ا ث ة قارئ ا ل ق ر آ ن ومنفق ومجاهد في سبيل الله ف ي ؤ ت ب ا ل أ و ل فيقول الله عز وجل عبدي أ ل م أعلمت م اعلمك أنزلت ى رسولي ل أ أ ع ما أ ن ز ل ت على رسولي فيقول بلى يا رب فيقول الله عز وجل فماذا عملت فيما علمت فيقول يا رب ق ر أ ت فيك ا ل ق ر آ ن أ ن ا الليل النهار وعلمته للناس فيقول الله عز وجل كذبت وتقول ا ل م ل ا ئ ك ة كذبت اذا وصف الله أ ح د ا بالصدق قالت ا ل م ل ا ئ ك ة صدق و إ ذ ا وصف الله عز وجل أ ح د ا بالكذب فصته ايضا ا ل م ل ا ئ ك ة ب الكذب فيقول الله كذبت, الملائكة كذبت انما ل ل م ا ا ئ ك كذبت ة ق ر أ ت ا ل ق ر آ ن ليقال قارئ وقد قيل ي خفيت في اجرك في الدنيا يعني لم تصدق ما فعلت هذا الفعل ابتغاء وجه الله عز وجل في به فيصحب م ر به ف ي على وجهه في النار وهكذا الثاني وهكذا الثالث لماذا أ ي ه ا ا ل ا ص و العزاء أ إ ذ ا ما أ ر ا د الواحد منا أ ن يزرع أ ر ض ا و ي ب د أ في حرفها ف إ ن ا ل ب د ا ي ة هي الاعتناء ب ا ل ب ذ ر ة أ م ب ا ل ث م ر ة ف إ ن في ب د ا ي ة ا ل ز ر ا ع ة لابد أ ن ي و ل ي اعتنائنا واهتمامنا بالبذره فلو كانت البذره مسرطنه لخرجت الثمره مسرطنه ولو كانت البذره قبيحه لخرجت الثمره قبيحه ولو كانت البذره صالحه لخرج الثمره صالحه لذلك صح عن النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم انه قال إ ن الصدق يهدي إ ل ى البر و إ ن البر يهدي إ ل ى ا ل ج ن ة و إ ن الرجل ليصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا إ ي ا ك م أ ن تظنوا أ ي ه ان الأحباب أ ن ي بصدد اتكلم ل ي و م أن أ عن الصدق في الحديث فصدق الحديث أ و صدق اللسان ما هو إ ل ا نوع واحد من آ ل ا ف أ ن و ا ع الصدق فالصدق يكون في ا ل أ ق و ا ل و ا ل أ ف ع ا ل و ا ل أ ح و ا ل كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين في كلامه على م ن ز ل ة الصدق وهي وإياك فلو إياك نستعين ينام من منازل نعبد أن أن رجلا أراد أن ينام فنقول له لا بد اذا اردت ان تنام ان تنام يوم صادقا ا ل ص د ق ا س م ع بارك الله فيك ا ل ص د ق كما قال ا ل م ش ا ر س في مقاييس ا ص ا د والدال والقاف ا ص ل واحد يدل على ا ل ق و ة والاجتماع ويكون في القول وغيره ا ل ص ا د والدال فالقاف الصلاح د يدل على ل ج ت م ا ع و ا ل ق و ة يعني اجزاء الصدق يتكون من اجزاء تجتمع مع بعضها البعض مع بعضها البعض, مع بعضها البعض فاذا اجتمعت ما ت ل ت نوعا من ا ل ق و ة فكيف انام نوما صادقا بان تجمع اجزاءه بعضها على بعض بان ت ت و ض ع ثم ت أ ت ي إ ل ى فراشك ثم تغلق هاتفك ثم تغلق باب غرفتك ثم تظلم مصباحها ثم تنام على شقك ا ل أ ي م ن ثم تذكر الله عز وجل بذكر النوم ثم تضع يدك تحت قدك ا ل أ ي م ن ثم تستسلم ا ل ن و م باجتماع هذه ا ل أ ج ز ا ء ثم ذهبت او ر ف ت في ز ب ا ئ عميق نسمي هذا النوم نوما صادقا يعني ن و م صادق يعني باجتماعي اجزائي ا ل م ذ ا ك ر ة ا ل ص ا د ق ة هل استطيع ان افذ رجلا او شابا او صديا يذاكر م ذ ا ك ر ة ا ص ا د ق ة اذا فتح الكتاب ونظر الى ف ق ف ا ل و ر ث ة فتح الكتاب واخذ يقلل صفحاته صفحه و ص ف ح ة بدون ان يفهم ما بين سطورها لا هل يستطيع ان يذاكر مذاكره ص ا د ق ة من وضع الموبايل على مكتبته او منضبطه وكلما رن جرسها فيه رد على هذا وعلى ذاك لا فكذلك الصدق كما قلت هو أ ص ل واحد يدل على ا ل ق و ة يعني اجتماع ل ق و ة ا اجزائه ويكون في القول وغيره فالفعل لابد أ ن يكون صادقا ا ل ن ي ة لابد أ ن تكون صادقه ا ل ع ظ ي م ة ا ل إ ر ا د ة التوكل ا ل خ ش ي ة ا ل ر غ ب ة ا ل ر ه ب ة والله عز وجل ما فرض علينا رمضان إ ل ا من أ ج ل أ ن نخرج منه من ا ل ص ا د ق ق د صمت يا أ خ ي الحبيب وقمت الليل ص ل ي ت ا ل ت ر ا ي ح ص ل ي ت التهدد واعتكفت العشر ا ل أ و ا خ ر فهل أ ص ب ح ت صادقا هل صدقت في صيامك قال النبي صلى الله عليه و آ ل ه وصحبه وسلم من صام رمضان إ ي م ا ن ا واحتسابا و غ ف ر له ما تقدم من ذنبه من صدق في الصيام من صدق في القيام من صدق في إ ص ا ب ة ل ي ل ة القدر لا بد أ ن يكون الله عز وجل قد غفر له فهل غفر الله لك ولا تقل لي الله أعلم فتقول اعلم ل ل ه أ لماذا ل أ ن الرجل إ ذ ا أ ت ى من عمله م ت أ ث ر ا مرهقا متعبا على جبينه العرق ويبدو عليه آ ث ا ر ا ل إ ر ه ا ق ثم دخل ب ي ت ه ف ا هو ا ل غ س ل ا ج ي د ا ب ا ل م ا ء و ا ل ص ا ن و ن و أ ن و ا ع ا ل م ن ظ ف ا ت ف إ ذ ا خرج م ن غ س ل ه ه ذ ا و س أ ل ت ه أ ن ا ه ل و ن انه ي ل ت ه ل و ه ي ق و ل و ي ق و ل ي ل ا ي ل ا ل ه ي ق ل و ن انه يقولون انه يقولون لما ا ن ل و انه ي ل و ا ه ل م ا ن ي ق و ل ن ا ل و ن ا ي ق و ل ن ا ي ل و ن ا ق و ل و ا ي ل و ن ا ي ل و ن ا ل و ا ي ل و ن ا ل و ا ي ق و ل ا ل و ن ا ي ق و ل انه ي ل انه ي ا ل ا ل انه ي ا ن ا ل س و ا ن ا لهذا التعب عما قبل الاغتسال العرق ا ل ر ا ئ ح ة ا ل خ ب ي ث ة التعب الارهاق كذلك ا ل م غ ف ر ة كذلك ا ل من غ ف ر ة م غفر الله عز وجل له بصدق لا بد أ ن يجد اثر من آ ث ا ر ا ل ح ي ا ة ا ل ط ي ب ة قال الله عز وجل من عمل ا صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن ف ل ا ن ح ي ن ه ح ي ا ة ط ي ب ة انا دائما وابدا على هذا الموقع المبارك شرحت الحياه ة الطيبة ا ا ر الطيبه اصدار فرحيها ان ح ي ا ا ة ل ة الزوجة هي الهموم هم هم هم الله لاي الدنيا اكتزال الى واحد لا حاملا هم هم المال على الله الزوجة على ل ل من من تصبح المرض على الله ا ل ص ح ة على الله الولد على الله كل همك في هذه الدنيا أ ن تصبح مفكرا مشغولا في ك ي ف ي ة مرضاه ربك عز وجل هي د ي أ ه م ع ل ا م ة من علامات ا ل م غ ف ر ة ا ل ع ل ا م ة ا ل ث ا ن ي ة من علامات الصيام الصادق من علامات إ ص ا ب ة ا ل ل ي ل ة ا ل ق د هي ا ل م ح ا ف ظ ة على ا ل ط ا ع ة بعدها و إ ن كانت أ ق ل من ا ل ك م ي ة يعني ص م ت لله تعالى ت س ع ت و عشرين يوما لا تترك ا ل ص ي ا م و لو أ ن ت ص و م يوما و ت ف ع ت ا يوما كاسيا من ا ل ي الله د ا و د ف إ ن صعد عليك ص م ت الاثنين و ا ل خ م ي س م ن كل أ س ب و ع ف إ ن صعد عليك ص م ت الثالث عشر و ا ل رابع عشر و ا ل خمس ا عشر من كل شهر ف إ ن صعد عليك فلا اقل من ان تصوم س ت ة ايام من سوال بعد رمضان وذلك من الدهر. كنت تقيم الليل في كل ل ي ل ة ثمان ركعات ر ا و ي ح و ث ل ا ث ة و ط ت فبعد م ا انتهى رمضان تذكرت حديث رسول الله صلى الله ت عليه ا ى ع ل و آ ل ه وصحبه وسلم اذ قال ومن قام الليل ة بعشر آ ي ا ت لم يكتب من الغافلين ومن قام الليل ة ب م ئ ة آ ي ة كتب من القانتين ومن قام الليل ة ب أ ل ف آ ي ة كتب من المقنطرين مهما تكلم المشايخ والعلماء و ا ل د ع ا ء والوعاف والقشاف في موقع الطريق الى الله في الفضائيات في البرامج في اذاعه ا ل ق ن ا ة الكريم في المساجد في النبوات فاعلم أ ن ه لا حل لك بارك الله فيك ولم ل تنجو ب ك الا م أحد إ إ ذ ا حولت كلامهم إ ل ى فعل صادق في حياتك لا ف ي ي م ب ق ي ا م يمى الليل لا في بقيام الليل فإنه لا يقوم الليل منافق لا الليل يقوم اياك أ ن تنام على سريرك كالخشبه وتكون في الصباح ك ا ل ج ل ب ة لا بد يا ح ب ي ب أ ن تقيم الليل فما سنف ب أبد ي يوم صلى ا ل ذ ي ن سبتوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر ة وقلة وإجهاد و الطعام ا ل في ش ا حصار ب مفروض على النبي صلى الله عليه وسلم واله وصحبه وكان قيام الليل عليهم فرضا فلا ن ش ر ة للمسلمين ولا تحرير ب ا ل م س ج د ا ل أ ق ص ى ولا اجتماع ل ك ل م ة المسلمين إ ل ا إ ذ ا عدنا لمنهج السلف الصالح من المهاجرين و ا ل أ ن ص ا ر نعد ا ل ه ج ر ة بعد الفتح ولكن ت س ت ف ي ع ان تكون مهاجرا الان لقوله صلى الله عليه وسلم ص ح ب ه ع ب ا د ة في الهرج تعدل ه ج ر ة اليه وقال صلى الله عليه وسلم المهاجر من هجر ما نهى الله عنه اي من السيئات فهذا لا بد كل هذا يحتاج الى الصدق يحتاج الى قيام الليل يحتاج إ ل ى ا ل إ ك ث ا ر من الصيام إ ل ى ا ل إ ك ث ا ر من التعلق بالله تبارك وتعالى فقال صلى الله عليه و آ ل ه وصحبه وسلم إ ن الصدق يهدي إ ل ى البر أ ي كل أ ف ع ا ل الخير كل ما يحبه الله عز وجل و ي ر ض ه من ا ل أ ق و ا ل و أ ف ع ا ل يسمى البر إ ن الصدق يهدي إ ل ى البر اسمع و إ ن البر يهدي إ ل ى ا ل ج ن ة فلو خرج العمل من أ ع م ا ل ا ل ب ي ت من ب ن ر ة أ خ ر ى ب خ ل ا ف ب ن ر ة الصدق سوف يهدي إ ل ى النار أ و يهدي إ ل ى النفاق أ و يهدي إ ل ى طريق الشيطان و إ ن البر أ ي بر الخرج من الصدق و إ ن البر يهدي إ ل ى ا ل ج ن ة و إ ن ا ل ر و ل ل ى يصدق في ك ل ا م ه في ح د ي ث ه في أ ف ع ا ل ه في ن ي ا ت ه في ق ي ا م ه في قيامه في احتكاكه بزوجته في تربيته ل أ و ل ا د ه في عمله في نومه في مدخله في مخرجه في, في حتى في موته في عمرته في حجته ويتحرى ا ن الرجل يعني ي و صدق ي ت الصدق في كسب الحلال ي ت ح ر في طلب الصدق تصور ان انت لابد ان تصدق بطلب الصدق يعني انت ممكن تقولي اللهم اني ا س أ ل ك ان تجعلني من الصادقين وانت كداب د ت يتواطئ أ ل الله عز وجل أن يجعلك من الصادقين باللسان و... بأن القلب لان أنا قلت في البداية الصاد ان بان انا عز بدون من في والقاف التجالة على على ا ل ق و ل ا ل ا ج ت م ا ع ي اجتماع اللسان مع القلب يبقى ان تقول قولا بلسانك ويقوم هذا القول بعمل في القلب اولا سوف ا س أ ل ك م سؤالا تجيبونني جميعا عليه هل تحبون الله نعم بلى نعم نعم نعم نعم نعم ل ا نحب الله هذه كلمه, كلمة. اجلتموها باللسان فهل صدقتم ما الدليل على صدقكم ح ج ة أ ق ا م ه ا الله عز وجل على من قال هذه ا ل ك ل م ة قل إ ن كنتم تحبون الله فاتبعوني, فاتبعوني. يحببكم السؤال ل ه يبقى المترتب الثاني احببتم ل ل هل نعم ه اتبعتم النبي صلى الله عليه وسلم هل في كل حياتكم لو قلتم لا يبقى انتم ت ح ب و ربنا ا ل م ح ب ة ا ل ص ا د ق ة فخافوا على أنفسكم. خافوا على انفسكم ان تقولوا قولا يتخلف عنه العمل قال تعالى يا ايها الذين امنوا لم ا تقولون ما لا تفعلون لما تقولون ما لا تفعلون ما هذا السؤال فله بارك ا و فيك لليهود وللنصارى ولعشاه المسلمين فله لتجار المخدرات والدعار والراقصات فله لمن يجلسون على المقاهي ويدخنون التدخين فله لاي أ ي وهو قعد على الاهوات د خ احد ل وقولوا ش ي ة انت ت ب ربنا ا ويقول هيقول اوه طبعا بحبه سنقول أ ل سؤالا ا ث ي اللي في ده اللي ي ا عبدالعب طاولة انت تخاف ربنا بخن من ده ه ايه طبعا بخاف ف ن ق و لهؤلاء ل و ل أ ن ف س ن ا قبلهم يا ايها الذين امنوا لم ا ت ق و ل و ن ما لا تفعلون قالوا ر م ق ا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون فمرض الامه ممرض الان انهم يحسنون الكلام ولا يحسنون العمل لذلك اذا اردنا ان نعرف الايمان كنعرفه ا السبب الذي هو ما وقر في القلب اسمع ت م ل ك ل ا م في حديث ما وقر في قلبي و ي ف ه احسنتم وصدقه العمل وصدقه العمل عندما كنت و ا معايا و ل ا ل ي ه مركزين عندما قال عز وجل عن اهل الكتاب وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحباؤه قالوا لن يدخل الجنه الا من كان هودا او نصارا هذا كلامهم فاقام الله عز وجل ا ل ح د ه عليهم فقال قل يا ايها الذين ه ا د ر و ا ان زعمتم انكم اولياء لله فتمنوا الموت ان كنتم صادقين انتم تقول ان ا ل ا خ ر ة لك قل إ ن كانت لكم الدار ا ل ا خ ر ة عند الله خ ا ل ص ة من دون الناس فتمنوا الموت إ ن كنتم صادقين أ ن ت م بتقول أ ن ن ا ابن الله و ت ق و ل أ ن ن ي من أ ه ل ا ل ج ن ة وعلي ادخل ا ل ج ن ة إ ل ا ان كان هورا أ و نصارا ولي عند الله كذا وكذا وكذا وكذا فبنتم الا م ع ا د ك هنا الا م ع ا د ك في الدنيا تمنى الموت اطلب الموت تمنوا الموت إ ن كنتم صادقين فطلب الموت د ل ا ل ة أ ك ي د ة على صدقهم بل كذبهم الله عز وجل فقال لا يتمنوه أ ب د ا بما قدمت أ ي د ي ه م والله عليم بالظالمين صدق ي ا إخوة له أ ج ز ا ء وله أ ع م ا ل نحن ا طولنا على حضراتكم كده من قبل انا كنت بس عايز اقول ثلاث اربع كلمات كده عشان نراح حبيكم ن ك م ل ولا ايه طيب اولا الله عز وجل صدق في كل كلامه قل كل صدق الله فاتبعوا مله عبراهيم ح ن ي ف ه وقال عز وجل ومن أ ص د ق من الله قيلا وقال ومن أ ص د ق من الله حديثا وقال عز وجل وتمت ك ل م ة ربك صدقا وعدلا صدقا ي ع ن ي ف ي ا ل أ خ ب ا ر و ع ذ ا ا ل ا ف ي ا ل أ ح ك ا م ا ل ذ ي ي ج ا المكان ا ل ي ا ل أ ن ب ي ا ء ك ل ه م ا ا ل ق و ن ا ل ر ي يجعل ه ذ م ك ل ي ه ا ل س ل ا م ع ن د م ا ن الذي ع ل ى أ ا ل ي هذا ا ل ا ن الذي ا ا ن ا ل ر ف ي ق ا ل ب ا ر ي ا أ ب م ك ا ن ي قد ج ا ء ن ي م ن ا ل ع ل م م ا ل م ي أ ت ي ك ف ن ا ل ذ ع ن ي أ ه ذ ل ك ا ل ي ا المكان الذي ي ا ي ا أ ب م ي إ ن ي أ خ ا ف ان ي ن س ك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا يا أ م ت لا تعبد الشيطان إ ن ه كان للرحمن عصيا هذا صدق في نصيحته لابيه عندما وضع في ا ل م ن ز ن ي ق على نبينا عليه ا ل ص ل ا ة والسلام و أ ل ق و ه في النار ف أ ت ى اليه جبريل وهو بين السماء و ا ل أ ر ض فقال له يا إ ب ر ا ه ي م أ ل ك ح ا ج ة صدق الله عز وجل في التوكل ل أ ن التوكل هو, هو اعتماد س ت ا ا ة هو ع القلب بالكليه على الله إ ن شاء الله نشرح التوكل خاف أ ن تتعلق ش ع ب ة يسيره من شعاب قلبه بجبريل فقال أ م ا منك فلا حسبي الله ونعم أ الوكيل عندما ر أ ى رؤيا فحولها الى عمل قال الله عز وجل قد ا صدقت الرؤيا حياته كلها لله قرب جسده للنيران وقلبه للرحمن وولده للقربان ولحمه للديثان فقال عز وجل واذكر في الكتاب ابراهيم انه كان صديقا نبيا ق ل اسماعيل عليه السلام عندما قال له أدور يا يا بني إ ن ي أ ر ى في المنام أ ن ي أ ذ ب ح ك فانظر ماذا ترى قال ك ل م ة بلسانه صدقها القلب اجتمع القلب مع اللسان في خط واحد متوازن قال يا أ ب ا تفعل ما تؤمر ستجدني إ ن شاء الله من ا ل ص ا ل ر ي ن لم يعترض ولم يزل ا س ت ث ن ا ء وفي باطنه الاعتراض و ا ل إ د ا ء و ا ل ص ن و ع وعقوق الوالدين فلما قال هذا ستجدني ان شاء الله من الصابرين مدحه ربه عز وجل فقال واذكر في الكتاب إ س م ا ع ي ل إ ن ه كان صادق الوعد وكان رسول النبي كل ا ل أ ن ب ي ا ء كل ا ل أ ن ب ي ا ء ص ا د ق و ن ص ا د ق و ن في ن ص ي ح ة أ ق و ا م ه م ولكن لا ت ح د و ن ن ص ي ي ن ص ا د ق و ن في ت ب ر ي د ع و ة ر ب ه م ولكن أ ك ث ر الناس لايعلمون من أ ج ل هذا خصص الله عز وجل لا ؤ ل ا ء م ر ت ب ة ع ظ ي م ة من مراتب أ ه ل ا ل ج ن ة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 ف تستطيع ان الله فيك أ تدخل في دائره ة ا ل ش د الشهداء ء وأن أ ت س الله عز وجل ومن فأل الله ا وجل فأل ل عز ومن ا ة بصدق أنزله ل ل منازل ل ه ه ا ا ش د ولو مات على مات سريره كل الناس يتمنوا ا ل ش ه ا د ة كل الناس ي س أ ل و ن الله تعالى أ ن يموتوا في سبيله ف ل م ا ا لا ذ ل ت س أ و ن الله عز و ج ل ا ل م ن ز ل ة ا ل أ ع ل ى م ن م ن ز ل ة الشهداء أ ل ا وهي م ن ز ل ة ا ل صدقين ي وصدق ا ل ي هو أ ب ل غ من الصدق و وصدق ا ل و أ ب ل غ من الصدق ا ك م ا يقول ابن القيم رحمه الله ا ل صدق ا صدق ورة و ه ر ت ي ن وعشرة ا ل صدق و صدق م ئ ة و خ م س م ئ ة اما الصديق فلا يكذب على الله عز وجل ابدا ولا يكذب على الناس لا يكذب على نفسه لا يكذب في اعماله ان توكل فهو صادق التوكل ان استعان فهو صادق الاستعانه ان عزم ه فهو صاحب ع ظ ي م ة ص ا د ق ة كل أ ع م ا ل ه لله واهره و ب ا ط ر ه اجتمع لله تعالى إ ي اياكم ك م إ أ ن ت ق ر و ا قوله تعالى قل ان صلاتي ونسكي ومحياي و م ر ا ت ي لله ثم ليقوم ا القلب بنفس ا ل ك ل م ة يا أ ي ه ا الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين يا ايها الذين امنوا لم ا ت ق و ل و ن ما لا تفعلون كبر م ق ت ى عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا لا بد ان تبتلى تقلب هنا وهنا تبتلى في مالك وجسمك تبتلى في دينك وفي ا ل ن ا ر ا ل آ ن ا م ت ل ى إ ذ ا ما اتى لتلاء ب و ه ر ا ل ص ا د ق من المنافق أ م ا المنافق ف س ي ق و ل قول المنافقين ما و عدم الله و ر س و ل ه إ ل ا هورا ر انا صادق ف س ي ق و ل قول ا ل ص ا د ق ي ل المؤمنين و ل م ا ر أ ى المؤمنون ا ل ا ح ل قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إ ل ا إ ي م ا ن ا وتسليما ان الصحابي الجليل أ ن ا سبن النضر رضي الله تعالى عنه جبل من جلال ا ل ص ح ا ب ة رجل صادق غاب عن يوم بدر وما أ د ر ا ك ما ب د لعل الله قد اطلع على اهل بدر فقال ع م ل و ا ما شئتم قد غفرت لكم فحزن لذلك حزنا شديدا وما كان له أ ن ي ح س ن ف إ ن النبي صلى الله عليه وسلم نادى ب ا ل خ ر و ج على ا ل ص ح ا ب ة في بدر ولم يعزم عليهم وما خرج لقتال إ ن م ا خرج ليعترض ق ا ف ل ة أ ب ي سفيان ا ل آ ت ي ه من الشام ففاته يوم بدر فحزن لذلك حزنا شديدا لم يكلف نفسه فوق طاقته ولم ي ن ظ ر نذرا إ ن م ا عاهد الله عز وجل عهدا بلسانه صدق عليه قلبه فقال ل إ ن عشت حتى أ ل ق ى المشركين مع رسول الله ل أ ر ي ن الله عز وجل صنيعي بس يا رب لو أ ن ن ي قابلت المشركين غدا مع رسول الله او كان هناك م ع ر ك ة اخرى مع المشركين يا رب انا و ر ي ت ن ا اعمليه فلما كان يوم احد وانكشف المسلمون ب م ع ص ي ة الرماه لامر رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم ص ح ب ه و دخل ا ل م ع ر ك ة وقال لسعد بن معاذ فقال و ا ه ا يا سعد و ه ن يا ابا ع م و الله و الله إني لأجد ا ل ج ن دون ة أحد ثم ق الله ا ل م إني ا ل ع ه ؤ ل الله ء يعني ا م س م م ي ي ن ل ع ص ت الله الله الله الله الله م ر ك ا ل ل ق ا ت ل ويقاتل ويقاتل ص ن ا ي د الكفر لا ي أ ل و على شيء ولم يرجع ولم يخل ف و م يولي ب د ر ة حتى سقط شهيدا رضي الله عنه فما عرفه أ ح د كلهم ي ت أ م ل و ن في وجهه فلا يجدون له ملامح حتى عرفته أ خ ت ه ب ع ل ا م ة كانت في بنانه في إ ح د ى أ ص ا ب ع ه فوجدوا في جسده بضعه و ث ل ا م ي ن ط ع ن ة ما بين ض ر ب ة بسيف و ر م ي ة بفهم و ط ع ن ة برمح ف أ ن ز ل الله عز وجل قوله تعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما ع ا ه د ا ل ل ه عليه فمنهم من قضى نحبه اي منهم من قضى عهده ومنهم من ينتظر, أي ينتظر ان يقضي عهده م ب ر م بينه وبين الله يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر و م الصادق ب د و تدبيل لا يعود للوراء الصادق لا يترك مكانه في ا ل إ س ل ا م ل أ ع د ا ء ا ل إ س ل ا م حتى يلج من خلاله ا ل ص ا د ق ة هي التي تنوي حياتها لله وتتزوج لله وتنوي أ ن تربي أ و ل ا د ه ا لله تعالى مثل الرومنساء أ م انس بن مالك رضي الله تعالى عنها مات زوجه ابو أ انس ف أ ت ى إ ل ي ه ا أ ب و طلحه كي يخطبها واتى إ ل ي ه ا بالصفراء والبيضاء اي ب ا ل ذ ه ب و ا ل ف ض ة فقالت ما لي ح ا د ة لا للصفراء ولا للبيضاء إ ن م ا أ ر ي د إ س ل ا م ك و إ س ل ا م ك هو نهري ف أ س ل م وحسن إ س ل ا م ه حملت منه و أ ن ج ب ت ولدا ومرض هذا الولد و أ ت ى أ ب و طلح ليلا من عمله ف أ ع د ت له عشاءه أعدت ل عشاء وقالت لا يخبرن احد أ ب ا طلح ب ن و ت ولده حتى أ خ ب ر ه أ ن ا فانتهى من عشائه و ت ه ي أ ت له حتى أ ص ا ب ه ا كما يصيب الرجل زوجته فلما هزم للفجر قالت يا أ ب ا طلحه ا ر أ ي ت لو أ ن قوما اعاروا قوما ع ا ر ي ة ثم أ ر ا د و ه ا أ ك ا ن لهم أ ن يمنعوها قال لا قالت ف ح ت س ب ولدك عند الله عز وجل قال آ ل ا ن بعد أ ن تلطخت لك فقام فاتصل ذ ه ب ل يصلي الفجر م ع ا ل ن ب ي ص ل ى ا ل ل ه ع ل ي ه و ل ص ل ي يصلي يصلي يصلي ي ص ل ل ي يصلي ي ص ل ل ي يصلي يصلي ي ل ي ص ل ي ي ل ي يصلي يصلي يصلي يصلي يصلي يصلي يصلي ي ل ي يصلي ي ل ي يصلي ي ل ي يصلي يصلي ل ي يصلي ل ي يصلي ي ل ي يصلي ي ل ي يصلي يصلي يصلي ي ص ل ت يصلي يصلي يصلي ي ل ي ألا أعود للمعصية الفلانية يوما ما ع هل د ك أ ا الفجر يوما ما أعاهدك كذا وكذا اتغاء أأخذ أن أفعل هل وجهك يوما ما هل صدقت هل صدقت في إ س ل اسلامك م ك هل أخذت ا إ م اطفال يأخذوا النصارى يولدون فيجدون آ ب ا ء ه م وامهاتهم النصارى فهم على دينهم إ ن اطفال وَجَدْنَا أبا أبا على أمة وَإِنَّا مُخْتَدُونَ أَنَا أَبَى أُمَّةَ عَلَى عَلَى أَذَرِيُمْ المسلمين الان آ ن إ ل م رحم يولدون على ا ل إ س ل ا م فهو ي أ خ ذ ا ل إ س ل ا م ميراث لكن لا يبحث عنه ما بعد ا ل إ س ل ا م معرفش ما بعد ا ل إ ي م ا ن معرفش ما بعد ا ل إ ح س ا ن معرفش ما هي معلوماتك عن الدين معرفش ه و ا ك د الاسلام مراث يقول ر ك و ي ك م ا ي ق و ل ا ل جاهل يكون لدينا م ص ا ن ت ص ر ت و ل و ك ن ت و ل ن لدينا ب ي ه و مصاري ح ث ك ع ن ا لدينا ح ق مصاري ويكون لدينا اولئك الذين واولئك م البتقون ف ا ل ا م ة ب ح ا ج ة الى الصدق ا ل م ر أ ة ا ل غ ا م ل ي ة التي زنت ثم اتت الى النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم ص فقالت يا رسول الله انني ا ف ب ت حدا فطهرني وانني والله حبلى من الزنا فقال اذهبي حتى تضعيه فلما وضعته الات به الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اذهبي حتى ت ف ت ن ي سنتين و ت ف ع ت أشهر حمز م و ا ز ا ل ت ت ا ل و ب ة ت ج ر ي في عروقها صلى الله عليه وسلم الى ب احد الصحابه ت ثم أ م ر بها فرجمت فسال دمها على ثياب أ ح د ا ل ص ح ا ب ة فسبها سبا شديدا فقال صلى الله عليه وسلم ص ح ب ه و والذي نفسي ل ي د ه ل ق د تاب ا ل ت و ب ة لقد تاب التوبه لو و ز ع ت على اهل ا ل م د ي ن ة ل و ا س ع ت ه م يعني كانت ا ل م ر أ ة ص ا د ق ة في التوبه وهناك من هو صادق في الكلام وهناك من هو صادق في القضاء وهناك من هو صادق في التوكل وهناك من هو صادق في ا ل ع ب ا د ة ومن هو صادق في ا ل ص ي ا ن وصادق في القيام صادق في الحج و ا ل ع م ر ة رجل لا يبه له فلاح م ث ل او سعيدي فقير في العلم وكان يعيش في الصلاه في عمل بسيط جدا وفي ايام الحج بعدما انتهى من ح ج رفع ا ك و في ا ل ض ر ا ع ة ي الى الله عز وجل يدعو الله وهناك من يسمعه ولا يشعر به يعني هو يدعي وفي واحد وراه س ن ع ه فسمعه يقول اللهم تقبل حجتي هذه عن ز و ج ة نبيك خ د ي ج ة ل ن ت فويلد وجعلها خ ا ل ص ا لوجهك الكبير ي زينب ة سلمة حجة وعن وعن وعن وعن وعن أن كانت أم إلى حج حجها آخر عن و ل ك ي اصبحت امام ل ع ا ل ه ا ج ز ا ه ا ل ل ه خ ي ر ا ل ه وماله و ع ن م ا ي ه وماله و وماله ن ق م م ب ع م ر ع م ل ه ا ابوية ع م ل ت ل ه ل ا م ي عملت ل ه ا ل ل لعلان ا ن ه وماله أ ن أ ق د م هذه العمر ل أ ح د هل تصدقونني أ ي ه ا ا ل ا خ و ة الاعزاء واياتها الاخوات الفضيات في عمل هذه العمره وقال لبيك عن رسولك صلى الله ت عليه ا ى ع ل و آ ل ه وصحبه وسلم تصور تصور ان رجل ي أ ت ي في قلبه اني ع م ل ع م ر على النبي كنت اشرح هذا الدرس في احد المساجد في الحي الذي اسكن فيه قبل العيد واذا برجل يبكي بكاء شديدا فاستر ا من كلامي فلما انتهى ف إ ذ ا هو على موعد من العمر فانا يا شيخ أ ن ا بعد الدرس ذا أ ن ا بعد الدرس ذا ه ر و ح بالعمر النبي صلى الله عليه و آ ل ه وصحبه وسلم ف م س أ ل ت الصدق يجوز أ و لا يجوز دي, دي, دي شئت ث ا ن ي ة يعني إ ن شاء الله نبدا نكلم هل ا يجوز للعلماء كتاب في ج و ز اهداء ا ل ع ا ل الصالح النبي صلى الله عليه وسلم قياسا على الصلاه على النبي لكن يجوز ان نتكلم عن ناحيه ثانيه هناك كلام علي نور من ش يدخل من الشيوخ ي الى القلب ه ا بسبب الصدق وكلام ث ا ن ي تحس ل ن هو كلام كالماء لا, لا وزن له ليه بسبب الصدق فانا اوصي ونفسي واياكم بالصدق عندما تقف بين يدي الله عز وجل يوم ا ل ق ي ا م ة وكنت ا ز م ر ك ذنبا ثنيت سرقت رتبت نممت فعلت اي فعل من افعل الكبائر او ا ل ص غ ا ر وسالك الله عز وجل هل فعلت كذا يوم كذا ايما و ه و ن عليك ا ه س ه ل انك ت ج ذ ب على ربنا وتقول لا معملتش ا ام تدخل النار ا ل ل يعني إ ذ ا خيوط يا ت ي في الحبيب بين ا ل اثنين بين أ ن تجلس على الله او تدخل النار ماذا تختار لو سيرت بين دخول النار أ و أ ن تجزي على الله ايهما أ ه و ن عليك أيهما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 ان لا على الله تجذب فدخول ع على ي ش ل ا ص النار اهون ملايين المره وانا على ن وإن نطمع ن ا ه ان يغفر الله عز وجل لنا بصدقنا كما يقول الله عز وجل بعدما يقول الله العبد أ ل م تسترها علي فيقول نعم سترتها عليك بس العبد اعترف ه و فعلت او يا رب افعل س ط ر ت ه ا عليك في الدنيا وانا استرها عليك اليوم ن رمضان انتجاز وقوموا على شكة وعلى مباريات ك ر ة القدم أ س ل ا م مسلسلات م ص ر ح ي ا ت برامج توكشوف كذب على الله عز وجل كذب على رسوله ضرب فوائد في الدين ا م ر أ ة عليها من الله عز وجل م ا تستحقه في جريمه أ خ ب ا ر اليوم بتطعن على حكم النسخ ا لان الناس ده معناه ان ربنا بيرجع في كلامه و ي ف ر ف ط تماما دخول اهل الكتاب النار كل واحد دينه. لكن دينكم ولي دين والله عز وجل قال لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم انت مره ما تقصدوا اليه النار ازاي اسمها الناس على لا نخش ربا مفيش لأن رب في、كلامه. يا جاهلة. يا كلامه جاهلة جربا جاهلة تصلين شل خمس صلوات في اليوم وهذا نفس من خمسين صلاه لخمس صلوات النفس في القتال ا ل آ ن خ ص ف الله عنكم النفس في ا ل ق ب ل ة هي بتطعن وبتنادي شيخ ا ل أ ز ه ر أ ن يخلي الكتب ا ل ف ق ه ي ة من ا ل أ ح ك ا م التي تنادي ب ا ل إ ر ه ا ب الاستماع لنفس م هذه ا ل م ر أ ة ا ل الاحداث م ا اللي يدور ح و ل ه ا الفيلم الممثل البطل ا ل ل يخرج في ا ل ف ي ل م هل ي أ خ الحقيقي س م ام باسم مستعار عندما يقول ذهبت جئت صعدت و نزلت عملت اي ح ا ج ة هل هو صادق ام كاذب قصص الحب و ا ل م خ ا د م ة والعشق والفلوق هل هي ص ا د ق ة ام كاذبه تدور احوال الفيلم حول كذا استنادت كذا هل هذا الكلام صحيح ام كذب فاذا سمعتموهم فقد ت س ب ه ت م باليهود سماعون للكذب اكارون للصح فبدلا من ان ت ص د خ و ا وتتحروا الصدق فكل همنا مطش الاهل والزمالك كلها من الاكل والشر كلها من الكذب الدنيا لا ق ي م ة لها طيب إيه هي الاعمال التي ان كانت فيها علمت بانني من الصادقين احنا طولنا عليكم كده؟ لما ط و ر اقولك ا ي ة عشان ل بس لسه الحديث هاد اكلم عن اعمال الصدق الجهاد الجهاد في طلب الصدق ليه لان الصدق ده مش هيفلت ب ر ض و الصدق لن يفلت ل ي ل ي س أ ل الصادقين عن صدقهم الصادق ده ي س أ ل ليجزي الصادقين لصدقهم ف ل يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين فقل لنا بارك الله فيك ما هي الافعال التي ق م ت بها انا و و ر ز ت في حياتي وقلبي وجواري ح فبعضها ما ء ع ل م ت عني ن و ص ا د ق ي ن اقول لك ق ا ل الله عز وجل ليس البير واترك و وجوهكم قبل المشرق والمغرب إ ن الجره من آ م ن بالله واليوم ا ل آ خ ر و ا ل م ل ا ئ ك ة والكتاب والنبيين هذا من نزل أ ر ك ا ن الايمان ا ل نزل المال آ ت المال على حبه ذ و ا ل ق ر ب واليتامى والمساكين و ب ن السبيل والسائلين و ف ر ق ا ت ب ن ز ل أ ر ق ا الصلاة و أ ق ا م ا ل ص ل ا ة و آ ت الزكاه والموفون د و بعهدهم لله ولرسوله وللمؤمنين إ ذ ا عاهدوا فالصابرين في مواطن ث ل ا ث ة في ا ل ب أ س ا ء والضراء وحيم ا ل ب أ س أ و ل ئ ك الذين صدقوا أ واولئك ل ئ ك ل ذ ي ن ق ا و و أ هم المتقون فعندما يقول تعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين قبلكم لعلكم تتقون أ ي لعلكم تكونوا من الصادقين ل أ ن أ و ل ئ ك الذين صدقوا و أ و ل ئ ك هم المتقون فالصدق والتقوى ق د ي ن ا ن ح فهل ظ عن اخيك ر ق و امنت ل ت ق ق و ي بالله ه يا اخي الحبيب هل امنتم بالله هو, هو الايمان يا رولانا ق ل ن ا هو الايمان الايمان ثلاث درجات ا ل د ر ج الدرجة الاولى تسمى ب أ ر ك ا ن ا ل إ ي م ا ن و ا ل ث ا ن ي ة تسمى ب ح ق و ق ا ل إ ي م ا ن و ا ل ث ا ل ث ة تسمى كمالات ا ل إ ي م ا ن هذه الثلاث مراتب تتكون من جزئيات تصل إ ل ى ثلاث وسبعين ش ر ب ة أ و ثلاث وستين شربه كما قال صلى الله عليه وسلم ه و ا ل إ ي م ا ن ربع وسبعون ش ع ب ة أو ربع وستون ج ع ب ة أ ع ل ا ه ا قول لا إ ل ه إ ل ا الله الان جعبه المجعب ا ل إ ي م ا ن ي يبقى ث ل ا ث ة وستين او ث ل ا ث ة وسبعين ما ردهم لكام د ر ج ة ث ل ا ث ة ا ل د ر ج ة ا ل أ ص ل ي ة الاولى أ و ل ى ل ل ل ي تحت ا أ انها و ر ك ا ن يجب ان يكون ن ه ن ا ل ايمان ي ع ن ي ك و ن هناك ايمان ويكون ا هناك ا ر ايمان ن ا ل ويكون م هناك ب ل ا ي م ا ل ه وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وان تؤمن بالقدر خ ي ر ه و س ي م كلام مفهوم واللصاق انا هو انت بتقولوا امان بتقولوا احنا اولئك الذين صدقوا اولئك هم ب ت ق و ن انا هاشرح ا ي ة ا ل ب ق ر ة هاشرحه ليس البر ان تولوا دواكم ق ب ل المشرق والمغرب ولكن البر من امن بالله ايه هو الايمان الايمان ثلاث درجات الايمان الاصل أو اركان الايمان اللي بعدها حقوق الايمان اللي بعدها كمالات الايمان طب ا ر ك ا ن الايمان كم, كم ركن يا شباب هل انتم ب ا ل ي و م الاخر بروك ن ي ا ن بليغ ا ل ا ا ن ب ا ل يوم الاخر ه ل ا م ن ت م ب ل ا ن ه ن ا ك ي و م هل ا ن ل انتم هل انتم ه ن ت م ا ن ل ا ن ه انتم هل انتم هل انتم ه ن ت م هل ن ت م هل ا م ه ت م ع ل ا ن م ا ت م هل ن انتم هل ن ت م هل انتم هل ا ت م هل ا م ل انتم ه انتم هل انتم هل انتم هل ا ل انتم هل ا ل ا ن م هل انتم هل ا هل انتم ه ا ل ا ن ي م ه ا ل انتم يستطيع ا تقول لي هل تعلم, هل تعلم بارك الله فيك ان العقرب الواحد من عقارب النار يكون في حجم البغل عقارب النار كالبغال هل تعلم ان م ق ع د ة الكافر في النار م س ي ر ة ث ل ا ث ة ايام ما هي معلوماتك عن الضريع والغسلين و ط عن ا ا م غاغصة ع سلاسل النار عن الغي عن الحليم م م ي عن ا م معلومات ق ا ب ع س ط ة كلا يبقى أنت إ ا ا باليوم ن الآخر عن ل البساطة فكلما علماً باليوم الآخر تقرباً إلى الله عز وجل وسؤالاً ى قد تقرباً اثبتت واستعاداً عز أ ينجيك ا ن ك ل م ا اثبتت ف ق ا في ي ا ل إ م ا باليوم الآخر ن ي ب ق الاركان زي اركان البيت كده ا ل ا ع م د ة التي بني عليها البيت لو ازلنا ركنا منها لسقط البيت فوق ا ل ا ع م د ة دي ب ن ي ن ش ق ة هذه ا ل ش ق ة تحتاج الى ا ر و ا ب وشبابيك تحتاج الى غ ر ف ة نوم وشفره وشلون ومطبخ وحمام انت معانا شباب معانا افاضل و ا ل ا ت ع د ت و ا طيب لو انني ازلت دار ا ل ش ق ة ازلت شباك لغيط المطبخ ولكن هذا هو البيت على الذي يمكن ان يكون هناك اشياء اخرى من الممكن ان يكون هناك اشياء اخرى من الممكن ان يكون هناك اشياء اخرى من الممكن ا م يكون هناك اشياء اخرى ما ينفعش مع ان لكم قلتم ينفعش ان ولكن ز ن ا ا ه هذه من حقوق ا ل ش ق ة وجود حمام وجود مطبخ وجود ص ل و ن وجود بشقه شباك سيراميك حيطان غرف اسمها حقوق الشقة اه الايمان له حقوق حقوق كذلك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 فاذا ذكر الله وجلت واجل قلوبهم ب وجل القلب من حقوق الايمان أ ي نعم إ ن لم يكن موجود لم يسقط ا ل إ ي م ا ن بس ما ينفعش يعيش من غيره ما ينفعش. عليهم وإذا آياته ينفعش توكل يتوكلون تليت كلما قرأ القرآن كلما زادتهم قرأ زاد ربين حسن الظن في رسوخ القلب في ط ر ح ي ة التوكل التصميم والتفريد والرضى ا د ر ج ا ت التوكل كلها لازم تكون مهوله ا الذين يقيمون الثلاث ر في ن و القلب ونصر و كذا ئ ك هم المؤمنون ح ا ا نسمع حقوق ا ا ي م ن ننفع شفتان ما زاد عن هذا فالموطن ا ل ع ر ب ا لمن ا احق بتعريف ثاني فعل جميع الواجبات وترك جميع المحرمات أ ي أ م ر أ م ر ك الله به فعلته و أ ي نهي نهاك الله عنه ت ه ي ف عنه يعني ما جبت مستحبات الصنن ولا ما زاد عن هذا من السنن والمستحبات يسمى في ه كمالات الايمان إ ي م ن يسمى كمالات ا ل إ هو ده معنى من امن بالله فهي معلومات ك عن ا ل ت ف ا ك ه بارك الله فيك عن وجل القلب طيب ت ق د تقول لي عدد الكبائر التي حرمها الله عز وجل في, في الاسلام ك ا ن كبيرة حوالي مائه ل ي ك ب ي ر ة عديني كنا فكيف نزعم أ ن ن ا آ م ن ا بالله ونحن نجهل دينه وكتابه و س ن ة نبيه يا أيها الذين ن آ م و ا ل و ن م البر ا تفعلون ك من ق ا ع د امن ل ل تقولوا ه أن ا لا ل ت ف ع و ولكن ل ا بالله واليوم الاخر والملائكة والكتاب والنبيين بعد والنبيين هذا آ ت المال على حبه طيب اتياني المال ده ت المال ن ا اذا اردت ان اضعه في م ر ت ب ة ا ل م ر ك ه الثلاثه ل اضعه في ال... الكمالات ولا في الحقوق ولا في الاركان صحيح ل الحقوق طبعا ا ت المال على حبه يعني خرج المال ب م ح ب ة برضا ب ت ر ا د ي مش بسخط مش بطلع هو عرفان مش بطلع هو زعلان و ا ت المال على حبه ل و القربى لابيه لامه ابن عمه ابن خالته وليتامى واليتيم من مات أ ب و ه دون البلوغ والمساكين من أ س ك ن ه حاله رجل مثلا عنده أ ر ب ع ه اولاد و ب ي أ خ ذ أ ل ف جنين في الشخص و ب ح ت ا ج ث ل ا ث ة ولا يستطيع أ ن ينفي لهم طلبات فهذا مسكين ابن السبيل المسافر والسائلين المتسولون وفي الرقاب و أ ق ا م الصلاه ة ارجع الجروس أرحنا بعد ا اللي نتعلم كيف نقيم ا ل ص ل ا ة واتى الزكاه ي ب ق هو اتى المال على حبه اللي هي الصدقات لكن هنا اتى الذكاء ا ل ف ر د و الباساء م لعهدهم و عهدوا و ن ا الى ا ا ل ص كل ما يمس ث الأموال الاموال ث ا ل أ م يعني ش و ف ا ل فلوسه تجننت امواله البنوك لانه ب ي ق و ل ربي الله ف و ص في ل ا ل ب ر ص ه احترق ماله احترق بيته سرقت سيارته ب ا ق ت عليه معيشته ب ا ق ت رزته فصلت من عمله كل ما يمثل د ي ك في الاموال اسمه شباب غير متزوج وشاب يتجوز عنده ز و ج ة وما عندهش اولاد كل ما اسمه ا ل ب أ س ا ء ر ان ما ي الأبدان إن حدث في ف ج ن بناء على ق ض ي ة ب ا ط ل ة وجلود زور وقاضي مجرم د ر ان ء إ ت مرض تعذيبه د ا ء إن م ر بمرض من عند الله كنسر في الكليه في ا ل ر ئ ة مشاكل في ا ل م ع د ة مش عارفين في المخ و ا ل ع ص ا ب ج ل د ي ة ميه زرقه ميه بيضه ضغط سكر كذا كذا لا اعرف ماذا ي ه ع ل كل اسمها فتلا ليه؟ الناس اسمها ضراء فلابد ان تقتلها ب ر ا ء ل ي ه قلين ا ل ن ا س من ي ق و ا ل ض ن ا ب ا ل ل ه م ا ا ل ذ ي يفرق طالب الثنايا ا ل ع ا م ة المجتهد ا ل ل ي يستحق يخش كل عن طالب الثنايا العامه يخش معهد ب ا ر ي ا ت المجموع ة ده ه ي ه ازاي كيف تحصل على مجموعه ة ي و ا ل م ج م و ع ة ده ج ي ليه منحصل درجات ايه ايضا درجات دي الامتحانات ولا درجات ح ر ا ر ة نعم الامتحان والاختبارات هي ا ل ل ي ب تميز الصادق من الكاذب ومن الناس من يقول اهانه الله نختبره نمتحنه فاذا ي ق و ل ي في الله جعل فتنه الناس كعذاب ا ل ل ه فلابد السراء والباساء والباساء والباساء نجحت والباساء والباساء ل والباساء والباساء وتفتم جوجتك في امتحانة امتحانة في ع والباساء فلا يعلمن ل ل ا هات ل ولا يعلمن الكاذبين ذ ي ن صدقوا ا ه لي نبي لم يبتلى ايد ف ا ي بعالم من علماء الصادقين المخلصين لم يبتلى وجعلناهم ا ئ م ة يهدون بامرنا ا م ت لما صبروا وكانوا باياتنا يوقنون فبالصبر واليقين تنالوا الامانة الدين في اياكم من ائمة الهدى لعلنا الله وتعلن الصابرين ن م أمين و ا ل في ا ل ب أ س ا ء صابر لا يشتكي الله عز وجل ا لخلقه يسال الله جل اناء الليل وطراف النهار فيقول اللهم كما صنت يجري عن السجود لغيرك صن يدي ان تمد لاحد سواك الله عز وجل يبتليني ل أ ذ ك ر ه ا ل ح مردته يشفي وحين ا ل ب أ س الحروب الحروب فيا قوم لا ي ج ر م ن ك م شقاقي ان يصيبكم مثل ما أ ص ا ب أ ه ل العراق أ و أ ه ل سوريا أ و أ ه ل اليمن وما قوم فلسطين منكم ببعيد م خ ا ف ة شديدة ف ا ل د ا ئ ر ة ستكون علينا ا ل آ ن أ ش د مما كانت يراد ل ن ص ر أ ن تقع ويراد للدين أ ن يهزم ويراد للمسلمين أ ن يقتلوا ويعتقلوا وتغتصب نسائهم ا ل أ ر ض كلها ا ل آ ن كفرت إ ل ا من رحم الله عز وجل فانادي على الناس ان يرجعوا الى الله عز وجل أ ن يصدقوا في ا ل ط ا ع ة ان يصدقوا في ا ل ت و ب ة ان يصدقوا في ا ل ص ل ا ة ان يصدقوا في الاستغفار ان يصدقوا في ص ل ا ة الفجر ص ل ا ة ا ل ج م ا ع الجمعة ولكن والله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون فالصابرين في ا ل ب أ س ا ء والضراء وحيدا من الباس اولئك الذين صدقوا واولئك هم المتقون اخيرا اعلم يا حبيبي بالله ان أي أمر, اي امر من امور حياتك ودينك له اول وله اخ ر وان شئت فقل له م د خ ن وله مخرج والله عز وجل امر نبيه فقال وقل ربي ادخلني مو ا ل خ ل ص د ق واخرجني مو خرج ص د ق واجعلني من لدنك سلطان النصيحه فاذا دخلت في ا ل ع ب ا د ة فادخلها بصدق دخلت في الطعام بصدق في النوم بصدق في العمل بصدق في الاستغفار بصدق في ا ل ت و ب ة بصدق في الصلاه بصدق في النكاح بصدق في ت ر ب ي ة ا ل أ و ل ا د بصدق في الكلام بصدق في ا ل م س ا ح بصدق فالمداعبه بينك وبين أ و ل ا د ك بصدق و إ ذ ا خرجت فاخرج منها بصدق إ ذ ا دخلت في ا ل ح ي ا ة نفسها ا ل ح ي ا ة كلها ان خرجت من بطن أ م ك فاخرج بصدق وان دخلت قبرك فادخل بصدق النبي صلى الله عليه وسلم عندما أ خ ر ج المكه لم يخرج ل ص ولا مذنبا ولا مطاردا في شيء يشين حاشاه بيده وامي وعندما دخل ا ل م د ي ن ة ما اتى اليهم هاربا مختبئا من قضيه ف أ ر او قضيه دم او قضيه مال بل قال له رب يقول ربي ق ارسيني مدخل فتك في يعني ا ل م د ي ن ة واخرجني مخرج صدق اي من مكه فليكن هذا ديدنك حياتك كلها ابنها الصدق معاملاتك م ا ط ن ك ظاهرك والذين آ م ن و ا بالله ورسله اولئك هم الصديقون حتى يجعل الله عز وجل لك في ا ل آ خ ر ة مقعد لا زوال له لا يزول ولا يحول ليس ك ث ن و ا من الزباد او ا ل ه م و ض او الهم المواغف و قال الله عز وجل إ ن المتقين في جنات ونهر في مقعد الصدق عند مليك م خ ت د ر وعد الصدق و ع ك ا ل ص د ق ا ل ذ ي ك و ل و ان ا ل م د ا ل و ل ى يقولون ان ا ل م س ج الاولى ي ن ان ل م س ج د ل ا و ل ى يقولون ان ل م س ج ل ا و ل ى ي ن أ ن ا ل ا ل ن ا س ج د الاولى ي ن ا ل م س ج ا ل ا ل ى ي ق و ن ا م س ج د ا ل ا ل ى ي ق و ن م س د ا ل ي ق و ن ان ا ل م ق د م ا ل ص د ق ل ي س ا ل م س ج و ل ق و ل و ل م ج د ا ل ا و ل ق و ل و ن ا ا ل ص د ق ك ل م ا ق د م ت ه م ن ع م ل ج ا ل ق و ل و ن ان ا ل م الاولى ي ق و ج ل ل ك ل ي ك و ل و ن ان ل م س ج د ا و ل ق و ل ا ل م س ج د ا و ل ى ل و ن ة ن ا ل م س ا و ي ه ا ا هو م و ل ان يسال ا عز ا ء يسال ا ل قد ص ل ا ت ا ل ض و ء ه عز وجل ان يسال الله عز وجل ان يسال الله عز و ج ان يسال الله عز وجل ان ي ن ا ل الله عز وجل ان يسال ا ل ل عز وجل ان يسال الله عز وجل ان يسال الله ع ت ر ف ل ان يسال الله عز و ل ان ي س ا م الله وجل ان يسال ل ه ع ل ان يسال ا ل ل عز وجل ان ي ل ا ل م د ي ن ة ك ل الله عز و ل ان ي ك ل ا ه م ز وجل ا ي س ل الله عز وجل ان يسال الله عز وجل ان يسال يا رسول الله والله ما كان لي من عدف فقال النبي اما هذا فقد صدق فما خ ر ج ت فتخلف ع ل ى القتال نعم ولكنه لم يجلب النبي صلى الله عليه وسلم فلما انزل الله قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال له النبي ابشر بخير يوم طلع ل ي ك منذ ان ولدتك امك فقال يا رسول الله انما نجاني الله ب ا ل ص د ق فاسال الله السليم ر ب العرش العظيم أ ن يستعملنا ولا يستدلنا ب و أ ن ي ر ز ق هذه ا ل أ م ة جينا من الصادقين يرفعون ر ا ي ة الدين لا ي س أ ل و ن الله عز وجل شيئا من دنياهم إ ل ا و ج ه الكريم ومقعد ص د ق في جنات النعيم يوم لا ينفع مال ولا بنون إ ل ا من أ ت ى الله بقلب سليم اللهم إ ن ي أ س أ ل ك لي ولساني حسن ا ل أ و ر ه بين يديك واستفع يوم الوفود عليك. فإنك جميل وأنت حسبنا الوكيل واتذاكم عنا حسبنا الله اختناعكم الله فإنك عليك نعم عنا جميل كثيل خير بكل الجزاء شكر حسب ص ل ى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آ ل ه وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين إن كان هناك أسئلة الاخر ي س أ ل لماذا قال الله عز وجل كونوا ا مع لانهم ص د ق ي وليس كونوا الصادقين ل من ن ا من الصادقين ل ن هذا م من الصادقين ه الامر س ؤ ل ل او هذا وجه للنبي وصحابته بان يرجعوا لرحالته كعب بن مالك و ب ق ي ة ا ل ث ل ا ث ة الذين تخلفوا عن غزوه ثبوت فهم ليسوا من المنافقين لما قال اتقوا الله وكونوا مع الصادقين كونوا معهم يعني صالحوهم وافتحوا الباب لهم وان تخلفوا ولكن لم يذكروا عذرا انت تخلفت او تخلفت كان عندك عذر لا معنديش ا يعني انت معترف او معترف فهو صادق وان كان قد ق ث ر نعم و ا ن كان قد اخطا نعما واعترض بخطئي هذا افضل الف ا ل مره ان يكبر ان يكون منافقا ما هي علامات الصدق قال يوسف بن عثbaط رضي الله عنه لو آه معذرة آه قال الامام احمد رضي الله عنه لو وضع الصدق على جرح لورا لو وضع الصدق على جرح ل برا ف ع ل ى م ا ت الصدق أ ن ك دائما تحاسب نفسك. نفسك قال بعض السلف الصادق الصادق يتقلب في اليوم أ ر ب ع ي ن م ر ة والكاذب أ و المنافق يلبس على ح ا ل ة و ا ح د ة أ ر ب ع ي ن س ن ة علامات الصدق و أ ع م ا ل الصدق كما شرحتها لك في آ ي ة البر المذكور ة في س و ر ة ا ل ب ق ر ة ف ر ا ج ح ه ا بارك الله عز و جل فيك ي ن ا م ل د م ة ا ل د م ر ء من النرد ا صح عن النبي صلى الله عليه و سلم أ ن ه قال من لعب النرد ا فكى ن م ا وضع يده في شحم ت ن ز ي ر ودليل نوال طوله أ ي حدث يظهر حرام لا تجوز وهي س ن ة عن ا ل ي هوديا مساره س ن ة عن ا ل د ع ا ر جمال ل جاء عبد الميسر و ا ل ك ت ش ي ن وورق ا ل و ا ل ب و ك ر و كذا سنه خير في مبارك الله فيك فتق و الله يكون منذ ا ل ك ت ش ي ع ن ي د ع و ن ي ا ر ر ا ل م س أ ل ة واجيبكم في المره القادمه حتى لا افك بحرمتها حتى لا افك بحرمتها ا ف ك ن هي مباحه او اقول او اقول مثلا م ب ا ح و هي حرام انا اريد ان ا ر ر ا ل م س أ ل ة و ا س أ ل ه م اعلم مني ث ما ج ي ب ك م بارك الله فيكم ب غ د ا ج ي ب ك م في الدوما والطاوله له هو الحديث صحيح وصريح ف... فخلينا ا ل م ر ة ج ا ن و ا ل ا ج ا ب على م س ا ل ة الكوتشينه وتفكروني في ك ر و ن اول درس من دروس, من دروس النحو ما حكم أن تقول المرأة المرأة ان اني احبك في الله والله إن كانت ان السن تقول لشيخ صغيرة في في مثلا في ب د ا ي ة العشرينيات ا ل ش ي خ كبير طاعن في السن لا يخاف على نفسه الفتنه ي كلمة لأبيها من بنت, هي كلمة بنت لأبيها المحمل المحمل فهذا يفتح عليه ا ل ف ت ن ة فهو يخاف على نفسه ويخاف أ ن يتعلق قلبه ب ك ل م ة ممكن يعجب بنفسه يعجب بصوت ا ل ا ف ت أ والنبي ك ذ و ا صلى الله عليه وسلم يقول خ خير ي خير فضل العلم خير من فضل ا ل ع ب ا د ة العبادة صدل صدل العلم خير من فضل وخير دينكم الورع من دينكم خير وخير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 انها برئيسة لكن م م ك ن و ا ح د يضحك مثلا و ي ا خ د ه ا بحسن ظن وخاصه و... و... وانت يا ن ابنتي ا مساله انني ع المرء ي قلت ا ل على هواك و ا حرام او ج ا على هواك تقول هواك حلال لا ولا تقولوا لما تصلوا ألفنتكم الكلمة ه ذا حلال و ه ذا حلال ر ا م الله مقدرش س ا ل يمكن طرح سؤال ا تفضلوا اخطر الجزائريه تفضلوا طرح سؤال حياكم الله قصصت على حضرتك رؤيا شيخ م ي ح ض ر ت ك ارجعتها لنا بعد كانت رؤيا اخت ان م ش ع ر ه ا تم تقصيره حتى بدا جميلا وكانت ف ر ح ة بهذا ما ت ا و ل هذا شيخانا بارك الله فيكم والله يعني ا ل م س أ ل ة عايز ان انا اسمع ل غ ل نفسي و ن ا هو م ج ب ر ب ي ن ه ا لكن والله تعالى اعلم ى و ع ل تقصير الشعر ان ل ذ يتبعه ف ر ح ة لا يكون الا بعد ا ل ع م ر والحج اذا اخذت ا ل م ر أ ة ق ي د ه ا م و ل ا من شعرها وهذا بعدما تتحلل من ا ل ع م ر والحج فهذا وهذا يعني هذه س ت و ي ة انا قد أ ص ي ب قد أصيب وقد أ خ ط ئ لعل الله جل قد يمن عليها ب ع م ر ة أ و ب ح ج ة وهذا والله تعالى أ ع ر ف ما حكم ن دعي ليوم الميلاد ورفض حتى لا ي أ ث م وكان ذلك يضايق أ ق ا ر ب ي يوم الميلاد وعيد الميلاد هذه س ن ة من سنن نصارى والله عز وجل يقول يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا لا تتخذوا اليهود والنصارى أ و ل ي ا ء بعضهم أ و ل ي ا ء بعض أولياء وقالوا صلى اليهود ل ل ه ع آ ل وصلى الله عليه وسلم لتتبعون قبلهم لو دخلوا لتبعتموه قالوا اليهود والنصارى يا رسول الله قال فمن أي من القوم إلا ه وزراعا أولئك يوم حتى كان شبرا بزراع يا ا ا أي ي سنة فمسألت من فمن من بشبر ضب جحر لا تجوز لا تجوز ان ذهبتم بارك الله في يوم ي الميلاد بنيه ا ل م ب ا ر ك ة على عيد الميلاد و س ن ة ح ل و ة يا جميل و ن ش ا ر في ح ا ل م بلن ابو ف ص ا د ة وغزاله وكلامه ا ل فاضيه لا ج و ز اما ان ذهبتم من درس ا ح م م س ن صنة الرحم فالله اعلم بما في صدور العالمين فالله أعلم بما في ا ل ش ي خ حسان بارك الله فيكم كان في اخت قالت له, له وعلق قائلا انه لا يجوز ابدا بارك الله فيكم انا لا اخذ ديني, أنا لا أخذ ديني الا اخذ الا ديني من قال الله قال الرسول فهل اتى الشيخ حسان بدليل فلقد الشافعي تعلمت من رضي الله عنه أنه قال الحديث عنه من انه اذا رضي مذهبي فهو فقح وان قال فقولي قول رسول الله فانا راجع عنه في حياتي و بعد مماتي انا لا اتكلم عن الشيخ نسال الله جل ان يغفر له و أ ن يهدينا ه واياه سبل السلام ولكن إذا قال لك أحب الحلال ما الدليل؟ الدليل؟ الدليل إذا ما حرام ما أحد الحرمة؟ إيه على فقد قلته. إن خاف على ا ن كان خوف على نفسي من الفتنه وكانت البنت صغيره ة او و صغير في السن ف... فاغلق الباب بارك الله فيكم اما راجل عجوز ولا منحني في الظهر او راجل لا يخوف على نفسي او رجل متزوج من اربعه ة و ي بنت مثلا د و... ولسه ن ا ا ب ع عشرة ة و ل س على باب الالتزام او او عارفة انا الغلط يفترقوا فيها الناس وهذه يفترقوا فيها صح الناس هذه اللهم ك م د ن ا ل ان ن ف ه م ك ق و ل ح ر ا م ك الا اذا كان معي دليل ولا ن ق و ل ح ل الا اذا كان معي دليل انا اتكلمت على السؤال الاخت للشيخ اني احبك في اللهجه انا اتكلم ع ل ى ق ا ع د ة ع ا م ة و انا احيلكم على م ق د م ة كتاب للشيخ الالباني فهي م ق د م ة ر ا ئ ع ة تتعلمون منها الادب في الدين كيف الاستسلام لكلام الله وكلام ر س و ل ه صلى الله عليه وصحبه وسلم ص ح ب ه و نحن لا نتعصب ل أ ح د ولا ناخذ ديننا من الرجال إ ن م ا ناخذ ديننا من قال الله قال رسول ه ف إ ذ ا أ ت ى الرجال ووافقوا كلام الله وكلام ر س و ل ه فهم على العين و ا ل ر أ س ا علاج يا رب كلامي رب تفهم تقوليش بغلط شيء أنا من انا حتى أ ت ك ل م عن شيخ م ن شيخ و المسلمين والله لا أ س ا و ي شعره في صدر أ ح د شيوخنا ولكن أ ن ا أ ر ي د أ ن أ ر ب ي ك م على ما تربينا به من السمع و ا ل ط ا ع ة لرسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم فلازم أن أقول لا يجوز يجوز لا يجوز لا ما يجوز الجاسوب لا لا لا لا خلاص لا علاج ما مع... أنا لا افهم ما معنى الجاثوم ا اعرف يعني لم تعتنى ا ش ي خ ا ن ه ولم تحد لعل الله تبارك وتعالى آه... لعل الله تبارك وتعالى يبنى على يبنى على هم من الفتنه خلاص ان خشع لاي ن ف الفتنه فلا يجوز ان كان هناك خوف من الفتنه او ضرر من الفتنه فلا يجوز هل يعتبر الكلام بالتعريض من الكذب لا ل ا ل ا ك قول النبي صلى الله عليه وسلم آ ل ه وصحبه و إ ن في ا ل م ع ا ر ض لمن دو ح ة عن الكذب إ ن في ا ل م ع ا ر ض لمن دو ح ة عن الكذب فلا ي ع ت ب ر من الكذب بارك الله ف ي ك عند ا ل خ ق مع الشيخ صلى الله ن د ي ل م ي ق ر أ الشيخ ث ل ا ث ص و ر من الصور القصور فما موقف ا ل م أ م و ن لا حرج لا حرج وصلاته صحيحه ان شاء الله ما تاويل ان م ر ى احدا نفسه يبكي فرحا لانه شارك في م س ا ع د ة احد المكروبين يقول والله في عون في سلم والله العبد العبد ان ما دام عون هو اثيه بصرة بصرة له أن الله جل آه يستعمله في خ د م ة المسلمين هل يجوز ل ف ت ا ة ان تعمل مع شاب قريب جدا من عمرها وسيكون العمل في و ر ش وهو هي فقط مع العلم انها لا تحتاج لهذا العمل ض ر و ر ة الجواب لا يجوز لا الله وبارك ورفع قدركم فيكم ايه؟ عن الاقفى بارك الله, الله سيخان ة بارك الله فيكم زي كابوس يمسك اللسان عن الكلام والجس عند ا ت ح ر ك اثناء النوم اه نعم عليكم ب ا ل ر ق ي ا عليكم بالروق ان ك وهو لأبي هريضة تتوضاوا لا ان تضعوا أن أن ايديكم تحت الخد ا ل أ ي م ن و أ ن تذكروا الله تبارك وتعالى إ ذ ا بلغ ذهب ا ل م ر أ ة النصاب و أ ر ا د الزكاه ولم تملك غيره أ ي لا تملك مالا لتزكي به هل تبيع مال قليل منه هل هذا معدل الادخار للزمن يعني ا ن ت م عندكم في الجزائر مثل ع ن ن د ا في نصف ا ل م ر أ ة عندنا في ن ص ر ان ضاق حالها ان ارادت بناء بيت ان اراد ان تزوج ابنتها ان يتعلم ولدها ادخر نوعا من الذهب فاذا احتاجت اليه ب ا ع ت ه اما ان كان عندكم في الجزائر لا تحتاجون هذا المال ويكون للزينه فقط, يكون للزينة فقط لا تعدونه للابتلاءات للتصرف ا تعجونه ل ز فيه حال ا ل ح ا ج ة فلا زكاه ة ف ي فيه ل ا زكاة ف اما ان كنتم تدخرونه ليوم, ليوم ما فهذا مال دين عليكم لله تبارك وتعالى ما بعيش حاجه من الذهب بس اعلامي. اعلامي بارك الله فيك ان انت اذا بلغ الذهب من عياره اربعه وعشرين خمسه وثمانين جرام ذهب ت ي م ي هذا المال وتخرجي الزكاه بين الثمانين ونصف في الميه لو انا بعيش كل شهر جزء كل شهرين جزء كل س ت ة ع ش ر جزء الى ان الى ان تقضي ما عليك بالله تبارك وتعالى من فضلك الشيخ بين يدي الميلاد إ ذ ا دعوت لها فقط في هذا اليوم ليس من باب الثانيه ولكن مثلا ش د ة الابتلاءات التي حلت بها في ا ل أ ع و ا م السابقه او انا ادعو لها بدعاء عليها ا ل ج ر ي ب أ ف ض ل ما حكمه لا حرج ولكنني أ ن يكون العمل الهجري مش العمل م ي ل الميلادي د ي يكون أن ا ع م مش الحجري ما هو افضل البذر ا ل و ا ل د ي ن السمع و ا ل ط ا ع ة السمع و ا ل ط ا ع ة المعروف والدعاء وقضاء حاجتهما وقرا برحمهما كما ربيان ي صغيرا ه ذ ما كان من توفيق من وما من مسيان كان واصابة الله لا كان شريك توفيق وجل اي لحظه له زلل عز سعر خطأ فمني يا من الشيطان والله ورسول ه منه براء فاعجب الله ان يذكركم به انثى وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم وشكر الله لحسن اسمائكم ولا تنسونا من صالح دعائكم فاقول لكل اخر تاذل منكم اذكرني عند ربك وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والسلام عليكم وصحبه الله ت ع ا ل ر ك ا ت ه